بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللوء معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم على أزواجهم أو ما ملك تيمانهم فإنهم غير مدومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون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 جعلنهُ نَطُفَةً فيِي قَرارم مكينثَُّ خَلَقنا نَّطُفَةِ عَلَقَةً فَخَلَقناَ العلَقَةَ مُضْغةً فَخَلَقناَ المُضْغَةَ عِظَامَا فَخَلَقونَ المُضغَةِ عِظَامًا فَكَسَونَ العِظَامَ نلَحمًَا ثمُ أَن شَأنهُ خَنْقَنا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 وَأَن زَلنَّ مِنَ السَّمَاء إِمَا أَنْ بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّهُ فِلََرُ وَإَِّ عَلَ ذَهَاابِ بِهِلََقَادِرُون فَأَن شَأْنََّا لَكُم بِهِ جََّاتِ مِنَّ خِيلِون وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تأمت بالدهن وصبغ للذاكرين وإن لكم في لن عامل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 ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إنه وإلا رجل به جنن إنه وإلا رجل به جنته فتردصوا به حتى حين قال ربي انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وثارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين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 معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزل لي منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم مأنشأنا من بعده القرون قرينة فأرسلنا فيهم رسولا منهم فأرسلنا فيهم رسولا منهم ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون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 يَاكُلُ مِمَّا تَاكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِنَ طَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمُ إِنَّكُمُ إِذَا لَخَاسِرُونَ أَيَعِدُكُمْ أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات, هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افتلا إن هوَ إِلا رَجلُلُ نِفْتَرَعَ اللهَّه كَذِبَو وَماَا نَحْنُ لَ بِمُومِنين قَالَ رَبِّ صُرْنِي بِماَاكَذَّبُون قَالَ عَمَّ قَليِيل إَّ يُصْبِح نَّ نَذِمين فَأخَذَتهُ الصَّيحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعللنهُم غُتَ أبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرون آخرين ما تسبق من أمة نجلها وما يستاخرون ثم أرسلنا رسلنا تكرا كلما جاء أم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 إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُ مَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلِكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ كِتَابًا عَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ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 وَأَنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ ذُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ يَدْرُهُنَّ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ أَحِينٍ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 وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُوتُونَ مَا آتًا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ نَنَّهُمُ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا أسعاها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هابا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون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 قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به تامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يات آباءهم لولين أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٍ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْتَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَالِ لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل تيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين فإنك لتدعوهمون إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ نَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ مَا كَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَجُفُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ خَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ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 وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ۝ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ۝ لَّعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ وَمِن وَرَائِهِمْ دَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُم يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 وَلَنْ سَأُوفِيها وَلَا تُكَلِّمُونَ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَأَوْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا فَأَوْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فاتختموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون <تصفيق> إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم إلى أرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم أسأل العادين قال إن لبثتموا إلا قليلا لونكم كنتم تعلمون أفحسبتموا أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رَبُّ العرش الكريم ومن يدعو مع الله إله ناخر لا مرهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب يغفر وارحم وأنت خير الراحمين